فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب ولا يزال حديثنا موصولا مع الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكنا قد بلغنا محنته الأولى مع محمد بن يحيى الذهلي أحد كبار العلماء في زمان الذي لما قدم البخاري نيسابور وهي بلد محمد بن يحيى قال من شاء أن يذهب إلى هذا الرجل الصالح فليذهب فليسمع منه العايز يسمع منه روح يسمع منه فذهب الناس إلى مجلس البخاري فاختل مجلس الذهلي بدأ ما فيش حد يحضر كتير فحسده بعد ذلك الذهلي وتكلم فيه ويقول أبو أحمد بن عادي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء وهو أكبر كتاب صنف في هذا الشام يقول ذكر لي جماعة من المشايخ والإمام ابن عادي بيروح عن البخاري بواحد يعني ابن بين ابن البخاري يعني هو من تلاميذ تلاميذ البخاري فدائماً بيحكي عن البخاري بي بواسطة جماعة يعني عن البخاري أو واحد أو يعني هو قريب العهد به فيقول ذكر لي جماعة من المشايخ وده ممكن يمشيه بعض بعض أهل العلم وإن لم يذكر أسماء المشايخ لكن لأنهم جماعة وكنوا لم يذكرهم ففي الغالب هذا أمر كنه مشتهر ومعروف فنالك يعني قال ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد ابن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه فلما جرى ذلك والناس تجمعوا حوله والتف حوله وهو غلام صغير السن حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا من اقبال الناس عليه الشيخ الكبار وجدوا هذا الغلام أو هذا الشيخ الأصغر سن منهم واجتمع الناس حوله جميعا فقالوا لأصحاب الحديث جميعا حسدوه قال بعضهم للطلب يعني قالوا إن محمد ابن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فامتحنوا. ويا موضوع اللفظ دوت. دي قصة طويلة. هنقولها بعد شوي. فلما حضر الناس مجلس محمد ابن إسماعيل البخاري، قام إليها رجل دمبعود واحد بعته بحس عايز غلطه يعني، فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق فأعرض عنه البخاري ولم يجب ما ردش عليه ده تصرف سديد جدا مع أصحاب الفتن إنه ما حدش يرد عليهم خليه يتكلم براحته. إنك ما ترد عليه الموضوع يسخن في دماغه ويفتكر أنه له قيمة يعني فقال الرجل يا أبا عبد الله سألتك قال ليه عندك سؤال لازم تجاوبني فأعاد عليه القول فأعرض عنه البخاري ده مصر جاي وطبعا هذا ليس أن الأدب فرد الطالب لم يسأل الشيخ عن مسألة والشيخ لا يجيبه خلاص لا, لا, لا, يلح لا يلح ثم قال في الثالثة نفس الكلام يا أبا عبد الله لي سؤال أجب فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوق والامتحان بدعة فشغب الرجل قاعد بقى عمل هيص وزع وأصدكيوا بتعيوا كلام منته وشغب الناس وتفرقوا عن البخاري وقعد البخاري في منزله ايه القصة دي ايه موضوع لفظ بالقرآن مخلوق ذكرنا قبل هذا في بضعة حلقات ما جرى لأحمد بن حنبل المحنة الشهيرة محنة خلق القرآن ويومئذ بينا إن مذهب جمهور السلف وأهل السنة والجماعة قاطبة لم يخالف في هذا أحد قطن المسلمين أن القرآن كلام الله غير مخلوق لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يجوز أن يكون صفات الله تعالى مخلوقة مخلوقة يعني ربنا ما كانش متصف بيها ثم طرأت عليه وقبل أن يتصف بها وطبعا معروف ان كلها صفات كمال فنفيها عنه نقص فإذا قلنا إنها مخلوقة يعني كان في وقت ما كانتش موجودة فيه يبزعتها كان في نقص عند الله عزيزي هذا كلام الكفر لا يقول به مسلم أبدا عياذا بالله من هذا وحاش ربنا أن يكون كذلك جل جلاله وتقدست أسماءه ولا إله إلاهم حتى جاء الجماعة المعتزلة أفراخ الفلاسفة والزنادقة فاخترعوا هذا القول المهين لظلمة عقولهم وقلة فهمهم وانتكاس فطرهم فقالوا القرآن مخلوق وهذا كلام كفر فوقف لهم أهل العلم ورفضوا هذا القول وتواترت كلمة أهل العلم أن من قال هذا فهو كافر لكن المعتزلة كانوا مقربين لخلفاء بن العباس المأمون المعتصم الواثق فأرغموهم وحملوهم على حمل الناس على أن يقولوا بهذا الكفر بالحديد والنار فواقعت مهنة الإمام محمد بن حنبل ومهنة الإمام في عصره وقتل من قتل في هذه المهنة والصواب كما ذكرنا إن القرآن كلام الله إيه؟ غير مخلوق صفته من صفات ربنا وصفاته جل في علاه لا لا توصف بالخلق أبدا ولا بالحدوث حشاه من ذلك وبينا ذلك بأصبح عند ال... بأصبح عند الناس في ذلك في ذلك الزمن حساسية مفرطة جهه هذه المسألة لي عذف فيها أناس كثيرون الأمة كلها ظلت وقتا طويلا جدا ظلت يعني من, من, من بعد المائتين قرابة عشرين سنة في هذه المحنة الأمة قرابة عشرين سنة في المحنة دية العلماء يعذبون ويقتلون ويشردون ويسجنون حتى ينطقوا هذه الكلمة ومنهم من جاوب تقية وهنا التقية جائزة بل قد تكون واجبة أحيانا التقية عند خوف المكروه سلطان جائر أو رجل متسلط وحيموته فالعالم يجوز له أن يقول خلاف ما يعتقد ودليل ذلك حديث عمار لما جاء يبكي يا رسول الله لقد أمروني فشتمتك فقال يا عمار أو ليس قلبك مطمئنا بالإيمان قال بلى قال إن عادوا فعد لو قابوك تاني باشت ما تشلشها ما تخافش ما دمت سليم المعتقد فقل لهم ما يسكتهم عنك لك أنت هتموت خلافاً للجماعة الروافض قبحهم الله فإنهم يستحلون التقية من غير ضرورة كذا على أي حد يكذبوا على الناس كلهم ويقول لك تقية التقية التسعة يقولون هي تسعة وعشر دينهم بإجماع كثير منهم فهم يكذبون وينافقون جميع الخلق ثم يتهمون أصحاب النبي بالنفاق وهم المنافقون على الحقيقة نقول إن العلماء منهم من أجاب تقية وده جائز في همست هذا الحال في حال ومنهم من مات ولم يجب ومنهم ومنهم فاصب عند الناس حساسية مفرطة من هذه المسألة مسألة في القرآن والخلق والحاجات دي حتى ظهرت فتنة أخرى تابع, تابع من توابع هذه الفتنة هي بقى مسألة اللفظ بالقرآن التفنن بقى في, في التفنين بقى في التفصيل لفظي بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق يعني أنا ما جاء أنطأ كده وأقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصوت اللي طلع مني دوت الوقت ده مخلوق ولا غير مخلوق التلفظ دوت مخلوق ولا غير مخلوق آه، هذه العبارة مشكلة كلمة لفظي مخلوق مشكل الاولى السكوت ليه لان اللفظ يحتمل معنيين وشان كده البخاري كان ساكت مرضاش يرد لقال له اول لا توقف في مسألة اللفظ توقف ليه لأن الملفوظ هذا انقصد به كلام الله عز وجل ما كلام الله ده حيتسمع عن طريق لفظي أنا ولفظ القرآن ومعناه من عند الله عز وجل فانقصد بالملفوظ اللي هو الفاظ الكلام الإلهي فهذه ليست مخلوقة القرآن لفظ معنى وهو كله من عند الله وهو ليس مخلوق بهذا المعنى وإن قصد الحركات والأصوات وحركة الفم فهذا مخلوق إن هذا من فعل أنا من فعل المتكلم فاللفظ يحتمل حسب المراد أنت أصدق كيف لفظي؟ أصدق عين المنطوق اللي هو الحاجة اللي شايلة المعاني فده مش مخلوق ولا أصدق صوتي ولفظي وحركاتي دي مخلوق فاللفظ موهم فلما يجي واحد عايز يغلط واحد يقول له قول لو قال له لفظي مخلوق قل له غلط يقول له انت كيف ده اللفظ ده أصوات ومش عارفه لو قال مش مخلوق قل له برضو غلط فكان الأول السكت، كان الأول الوقف في مسده حتى يتبين راض القائل، العبارة مهمة، لكن لفرط الحساسية تجاه هذه المسألة، كان مجرد بس إن الراجل يقول لفظ مخلوق يحكم عليه بالبدع فوراً ما هو يهجر، يخاف ان هو يكون مضمر التجهم ويكون ممن يقول بخلق القرآن لكن بيتستر وخذها درجة درجة يعني، الأمر كان مشكل جداً، ولا يجوز امتحان الناس في هذا أصلاً. فالراجل لما قال الإمام البخاري وأصرن هو يمتحنه عشان عايز الأخطبوط وعايز يقعد في المطاب بدوت عشان يبى فيه حجة يشتمل البخاري منه البخاري راجل حافظ لا يشقله غبار زاهد ووارع إمام خير دين طب أعداء يعملوا في إيه جماعة اللي بيحسدوا دول يعني هاي الله تقولوا في إيه مش حافظ وتتعالوا عدو قدامه هو يمسحكم مسحا الكبش النطاح كما كان يسمي شيخه بن صاعد طب يعني راجل بتاع الدنيا ما فيش عنده منها حاجة خالص لما قبل أن يموت حللوا بوله فقالوا هذا بول راهب شخص ما أكل, ما أكل الطعام قط كان ما يأكل إلا العيش فقط أو عيش الشعير فقط ما اقتدم قط ما كانش بيحط يعني عيش بيغمس ظل من عمر وقتا طويلا ما يأكل العيش الحاف فهذا مش بتاع دنيا طب يعني يقولوا في إيه فما فيش حال ساعتها بكت أكبر سبة ممكن يهجر, يهجر فيها الراجل إنه مبتدع ومش أي مبتدى بيقول بخلق القرآن دي قضية يعني معضلة ساعة فاللي عايز يوقع البخاري سعيد لازم يجيب له سبب مقنع يقول للناس أطعو الرجل دوت ده جهمي فراح له الرجل وحبي يتلكت له قال له ما تقوله في لفظ بالقرآن فالبخاري سابه ما كلموهش إنه فاهم وعارف ماذا يصنع هذا هذا الفاتن فلما ألح عليه ما جاوبوش برضو قال له القرآن كلام الله غير مخلوق لقضيه وأفعال العباد مخلوقة طلع منها برضو إمام قال له وأفعال العباد مخلوقة صوتي أنا وحركة شفيفي ده فعل من أفعالي ده مخلوق لكن القرآن لفظا ومعناً من عند الله غير مخلوق بس إيه ما فسرش وده الواجب عمم قال القرآن غير مخلوق وأفعال العباد بما يدخل فيها من صوتي وحركاتي مخلوق والامتحان بدعاً وانت راجل مفتري وظالم لأنك تأتي تختبرني توقعني في الغلط ليه أنا غير مأمور بهذا اصلا ما تكلم في هذه المسألة السكوت عنها واجب دي محل الفتنة وإيش المرء يكسب لما لما لما لما يوقع الشيخ في الفتنة ويدخل النار يعني هيكسب إيه؟ فشغب الرجل هو طبعا رجل أفهم مش عارف رود فيعمل إيه حقة بقى حقة جماع الضعاف يروح مزاع ده الرجل بيفهم كان اقتنع وكان قب الرأس البخاري والجلة ومشي لكن هو جاي أصلاً يعمل فتنة فا كيف تقول هذا وأخذ يشغب ويعمل دوشة ومولد والناس تلفت حواليه وعمل فتنا في الجامعة وكان ما كان يحكي محمد بن مسلم يقول سئل محمد بن إسماعيل بن يسابر عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله بن سعيد يعني أبو خدام السرخسي عن يحيى بن سعيد القطان قال أعمال العباد كلها مخلوقة فمرقوا عليه طلعوا عليه تخانوا معاه يعني مع البخاري وقالوا له بعد هذا ترجع عن هذا القماد. أقول لك دي ديتان. إنه فيها شبه للجماعة اللي بيقولوا قران مخلوق. حتى نعود إليك ونجلس ونسمع منك يعني. فقال البخاري لا أفعل ذلك أبدا إلا أن تجيء بحجّة فيما تقولون أقوى من حجتي. وثبت على قوله. ده, ده دين. هو عشان خطر الناس عندها حساسيا مسألة. أطر انا أماري وأوداني وأكتم الحق. ده علم. بقى على الجميع. وبعد هذا كل من يأخذ منهم استطاع. ثم ساق البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته يعني عايزوا أقول لهم أفعال العباد كلها مخلوق وأخذ يعني يقول وسمعت يحيى القطان ونقل عن عبيل سعيد سرخسي عن القطان قال ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوق وكان هذا الكلام قبل أن تنبت في خلق القرآن يعني أعجب أن هذا دي عقيدة أن أفعال العباد مخلوقا ومنها اللفظ ومنها الصوت والحرف هذا مخلوقين من بالنسبة في التلفظ يعني لكن القرآن ككلام ولف من عند الله تعالى ليس مخلوقا وأخذ يقول يعني قال وقال البخاري وصرح عشان برضو يقطع الفتنة قال حركاتهم حركات الناس وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقا الحبر ده مخلوق والورق ده مخلوق وجلد المصحف ده مخلوق والورق اللي عليه المصحف مخلوق مصنوع في المع عموله مزبط مكتوب عليه فده مش, مش من... ده مش صفات الله تعالى يقول حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن المتلو المسموع دوت اللي بتقاله بتسمع القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموع في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في كلام أوضح من كده واضح جدا هو ومع ذلك قال محمد بن, بن يحيى من حضر عند محمد بن إسماعيل فلا يحضر إلينا ما يليش عالنا وطبعا كان قبل كده حصل مع, مع محمد بن يحيى موقف عرف فيه قدر البخاري كان بيسمع عنه هو في بخاره وبيلف الدنيا لكن لما جاء بقى وشاهده الواحد لما يسمع عن حد بيبقى يعني يقول له الله الاه مبالغات وكل تلاميذ بيثنوا على شيخهم سناء قد يكونوا فيه من الإغراق ما فيه بيخلعوا عليه كل صفات الأئمة اي تلميذ بيبقى شايف شيخه رقم 1 في العالم ليه عشان يبقى هو تلميذ الشيخ رقم واحد دي القضية يعني أنا ورده مش بنمدح الشيخ حبا في الشيخ حبا في نفسه هو عشان يقول أنا ماشي مع الشيخ فلان وده مين فلان ده يقول لك لا فلان ده بقى ما تسمعش عنه قبل كده لم ترى عيناك زي الراجل اللي كان بيقول على عن شيخ ما يعرفش عنه حاجة خالص يقول ما رأيته مثله قط ما انت معزوغ ما شفتش مشايخ انت ما رأيت أصلا مشايخ خالص في حياتك شكده لو شفت أي حاجة تبتكره الشيخ فأي طالب يقعد بقى ينفخ في الشيخ بتاعه بحق وبباطل عشان يقول ده بقى ما حصلت فتلاقي مثلا كده الجماعة من الجماعة المغالين وتتراها في في, في عامة تراجم الأئمة الكبار للأسف ويقول لك فلان فلان من الأئمة الكبار ظل يصلي العشاء بوضوء الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة أتجد هذا الكلام في رجالة مالك بن أنس والشافعي وابو حنيفة وأحمد والثوري كلهم قالوا فيهم كده جماعة متأخر المتعصمين يقول لك إن الإمام دننا أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء يا سلام كيف هذا يعني هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا خلاف السنة لو كان صاحي طول الليل هذا خلاف السنة نصلا كان ينام ويقوم ها؟ وينصوا كانوا يجدد الوضوء يعني حتى ببغنوا يتوضأ بوضوء جيد عند الفجر يجدد ضوءا. ثم مين ده اللي عاد أربعين سنة بطنه مش يوقعوا. ما مفيش مرة كده يروح انتفاخ ولا بطنه واقعوا ونام شوية ولا مفيش خالص أربعين سنة ومن اللي كان رأب دوت؟ مين اللي كان قاعد عمله كاميرا في البيت وطبعا المفروض اللي إما في بيوتهم من بعد العشاء في بيوتهم ما في حد يراهم والحاكي في الغالب حد من الجماع اللي بعد كده خالص تبدأ رأب والزاي أربعين سنة بالليل وهو في الليل بب مع أهله بس. ما فيش روياجات عن أهلهم ما فيش حد ينقل عن امرأة الشيخ تقول كده ولا عن حد من عياله ده كلهم جماعة من التلاميذ مثلا لو صح عليهم الإسناد ولا يكاد يصح أصلاً إليهم إسناد في ذلك فيقول لك 40 سنة تبدأ شاف إمتى 40 سنة؟ 40 سنة إزاي؟ ما تعرفش والشيخ ده عمر ما تعيب خلص 40 سنة؟ ما تعرفش برضه فكلام لا يقبل فعادةً يكون الخبر أو الوصف لما بيسبق الشيخ خاصةً أن يكون من تلاميذ مقربين بيبقى حاجة يعني بيب فلما يلقى فأى الشيخ دوت اللي بتكلمه عنه يعرف كما يقول القائل غدا ستدري إذا جلل الغبار فرس تحتك كان أم حماره تعرفش بقى يطلعين ففي العادة بيكون أقل من الوصف لا لا مش كده خالص تسمع بالمعودي خير من أن ترى فمحمد بن يحكم يسمع من البخاري عاملوا لألكمه منه كتير فيقول سعيد يقول أبو حامد الأعمشي يقول رأيته محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان ابن مروان ومحمد بن يحيى معينه أكبر منه سنا وأقدم يقول ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل في أصعب حاجة في علوم الحديث الراجل ده اسمه إيه؟ يعني مثلا يقول له أبو, أبو ريرا اسمه إيه؟ أبو محمد اسمه إيه؟ وفلان ده تبكنيوتو إيه؟ طبعا ده حاجات مش بتحفظ في الغالب صعبة والعلل هذا حديث شكله صحيح بس من جوه فيه مشكلة والهالي فأخذ يقول ومحمد محمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكون والعلل والبخاري يمر فيها كالسهم ما بيؤفش ما بتلخبطش ما بيقولش شو ده فكر مش يقول له لك بكرة شغال حافظ فطبعا محمد مفوج مش ممكن في حد في الدنيا بشكل دوت فلم يأتي على هذا الموقف شهر حتى قال محمد بن يحيى ألا من يختلف إلى مجلس محمد بن إسماعيل فلا يختلف إلينا قال اللي روح لمحمد محمد بن إسماعيل البخاري ما يجيش عندي تاني ما مش ممكن يخش عند اللي طلع راجل مبتدع وبيتكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينتهي ولحد قال له حاج فلا تقربوه ومن يقربه فلا يقربنا قلب علي بقى خاصر وقع ما في نفسه منه وقع، فأقام البخاري هنا مدة ثم انقلب إلى بخارة وكانت هذه أول محنه ولم تكن بالأخيرة لكن الوقت قد انتهى فنتم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته